الحمد لله، الحمد لله العلي في قدره، المتوحدي في قهره، المتفرد في أمره، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله الإعانة على حسن عبادته وذكره وشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مؤمنا بقضائه وقدره خيره وشره وحلوه ومره واشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أعزه بجنده وأيده بنصره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه جاهدوا في الله حق جهاده ونشروا أعلام الدين ونشروا الدين وراياته. في بره وبحره والتابعين ونتبعهم بإحسان ما لا حبرق في بمضه وما جاد سحاب بقطره وسلم تسليم كثيرا مزيدا دائما إلى آخر دهره أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله وأخشى يوما ترجعون فيه إلى الله فالمؤمن بين مخافتين بين اجر قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه واجل قد بقي لا يدري ما الله مقدر فيه والعاقل الحازم من تزود من دنياه لاخرته وفي شبابه قبل هرمه وفي صحته قبل سقمه وفي فراغه قبل شغله وحريص على تقارب القلوب فليس كل غيبه جفوه وليس كل لقاء مودة والتسامح والاعتذار من أخلاق الكبار ذكاء في القلوب ونقاء في السرائر وسمو في النفوس التواضع يرفع الرجال والصمت يقي من الزلل والحياء من الإيمان والأشجار تعرف من ثمارها ولا تستوي حسنة ادفع إدفع هي أحسن فإذ الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ ولي حَمِيمٌ وما يلقاها إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم مع عشرة الإخوة لقد ضرب الله من ما مزجر من الأنباء ما وضرب الله مثلًا قريةً كانت آمنةً مُطمئنَّة، يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، فكفرت بأنعُمِ الله، فآذاقَها الله لباسَ الجوعِ والخوفِ بما كانوا يصنعون أيها المسلمون، التوفيقُ طريقُ التقوى، والشُّكرُ سبيلُ الهُدى، ومن غفلَ عن نعمِ ربِّه، أو استقلَّها، أو جَحَدَها وكفرَها، وكلَه الله إلى نفسِه فيستدرجه بهذه النعم حتى يهلكه بها او يسلبها منه أو يغيرها عليه بضدها ولقد قال عز شانه في أقوام، كلوا من رزق, رب رزق ربكم اشكروا له بلدة طيبة رب غفور ثم قال فيها ثم قال فيهم بعدها فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم عباد الله، إن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل عبادته، وما استجلب مفقودها وطلب مزيدها بمثل شكره واعطائه. يقول عز شأنه في قاعدة الربانية لا تتخلف لئن شكرتم لا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شديد. هي صمام هي صمام الأمان. لبقاء لبقاء النعم وهي سبل المقيم لزيادتها وبركتها فحذاري ثم حذاري يرحمكم الله من التنكر والجحود والغفلة كلوا من رزق ربكم مشكوره احذروا التبرم الممزوجة بالمقت والتسخط فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم يقال ذلك يا عباد الله يقال ذلك يا عباد الله والمتأمل والمتابع لما يدون في مواقع التواصل الاجتماعي وما تطفح به وسائل الإعلام من عبارات التندر وصور الاستهانة والغفلة وكتابة وصوت وصورة ومنما يلاحظ من مسالك بعض الناس من صور البطر ومظاهر الإسراف والمباهة والتفاخر قد يكون ذلك كله مؤشرا على كفر النعم. والسلا غفلة في عبارات وتدوينات وتعليقات وتجاوزات في تكبيل للصغير وتصغير للكبير يتتبعون النقائص ويتصيدون الأخطاء وقد يكذبون مئات الكذبات ويثيرون ألوان الإثارات وبخاصة إذا كان مثل هذه الإثارات وبخاصة إذا كان مثل هذه الإثارات والتعليقات تتعلق بهذا البلد المبارك. وهذا المجتمع الطيب، عباد الله، إن المسؤولية والشكر والخوف والحذر كلها تقتضي النظر والتفكير والتدبر، لا تقتلوا أنفسكم ولا تمزقوا مجتمعكم ولا تكفرن عمر بكم ولا تهزوا استقرار وطنكم بإنفعالات وتغريدات مهلكة، حافظوا على اتزانكم والتزموا براقيات المبادئ. وشام القيم بل في مثل هذه الظروف يجب أن يشرق نور التلاحم، وتتلاشى ظلمات المجانات وتتجلى مظاهر شكر والإحس... والإحسان في الصرف والترشيد في الإفاق ما أسرى كم هو جميل أن يعود المجتمع على نفسه بالنقد والمحاسبة فكما تُنقذ الدول والحكومات تنتقدوا الشعوب والمجتمعات، ومع الأسف فإن الثقافة المعاصرة فإن الثقافة المعاصرة جعلت نقد الحكومات هو الأسهل، وتعجز وتضعف أن تنتقد نفسها أو مجتمعها أو تراجع مسالكها وتصرفاتها. مع أسر الأخوة، مع وفي ميدان الشك والمحاسبة تأملوا هذا الحديث العجيب الذي أخرجه الإمامان. البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه ما يريد وفاته وإلا لم يفله أي وعيد شديد يتضمنه هذا الحديث العظيم لمن يربط ولاه وطاعته ورضاه عولات أمره بالمصالح المادية. فإذا كان هذا الوعيد في حق من سخط، فكيف بمن ضم إلى سخطه الإثارة والسعي في إشعال الفتن والتنكر للنعم؟ وإذا كان الوعد على هذه القضية الفردية، ف... وإذا كان الوعد على هذه القضية الفردية، فكيف إذا ارتقت إلى ما هو أكبر منها؟ معاصر الحوا، الأحبة. إن أي تدعوة أو كلمة أو تعليق أو تدوين يولد حقدا أو يبعث على فرقة أو يثير نعرة، فهو دعوة جاهلية. وإن من واجب الشكر الاعتراف بالنعم. وإن من واجب الشكر والاعتراف بالنعم أن يستشعر الجميع الحفاظ على هيبة الدولة. هذه الدولة المهيبة. التي تريد بكل جدية وحزم, وحزم وصرامه فرض الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن أو تكدير صفو عيش الناس. كم هو جميل لدى العاقل المتبصر الذي يشكر النعم ويخشى حول النقم أن يقارن بينما ما تبذله الدولة في سبيل عزة الأمة وقوتها والدفاع عنها وعن دينها ومقدساتها. ومحاولات النيل من مكانتها وقوتها وبين بعض مظاهر الإسراف في بعض الناس في مأكيلهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم في صور من البطر والمبالغات والمفاخرات يخشى والله منها يخشى والله منها زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النكمة وحلول السخط ناهيكم بهذا الأمن الوارث الوارث الذي يعيشه أهل هذه البلاد والمقيمين فيها في أنفسهم وأهليهم وبيوتهم وأسواقهم في كل أرجاء البلاد حاضرتها وباديتها مواطنيها ومقوميها. إن من الديانة إن من الديانة والعقل والحكمة والشكر إظهار مزيد من الالتفاف حبل القيادة والمزيد من صور الرضاء، والطاعة والشكر والتضرع إلى الله بدوام التسديد والتوفيق والثبات ونصب لجنودنا في كل رتبهم وفي القوات كافة على الحدود وداخل الحدود. أمة الإسلام، ولعله قد أدرك المتابع أن عواصف الحزم ورايات الأمل هي التي تجسد مصالح الأمة الحقيقية. إن عصفة الحزم، إن عصفة الحزم دللت على أن هذه الدولة خلال عقود ولله الحمد قد بنت قدرات مشاريع. وكفاءات وطنية ورجالات أشواس في مختلف القطاعات والتخصصات. إنه مشروع بناء دولة قوية ضاربة الجذور تقف دون أطماع الطامعين وأحلام الحاملي الحالمين وتحول دون من يخطط من أجل تمزيق هذا الكيان إلى دولات متفرقة متناحرة كما يفعلون في بعض دول الجوار. مع أسر هذه الدولة المباركة دولة كبيرة غنية بفضل الله قادرة بإذن الله على حماية نفسها والمقيمين على أرضها وفيها كفاءاتها ورجالاتها. إن هذه الدولة المباركة تدير حربا ضروسا حربا ضروسا ضد أعداء، ضد الأعداء أعداء الأمة وأعداء الإسلام كما تدير تحالفا خليجيا وعربيا وإسلاميا وهي ولله الحمد. تدير ذلك كله بتوفيق من الله من خلال مصداقيتها وما كُتب لها من قبول كما تديره بشجاعة وحسن سياسة واقتصاد متين ورصيد قوي لم يتأثر بالظروف ومتغيرات ولله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الشدائد فيها العبر وفيها يتبين العدو من الصديق والقوي من الضعيف والهش من المتين عباد الله النعمة الحقيقية بعد حفظ الدين هي نعمة الصحة والأمن ورغد هي نعمة الصحة والأمن ورغد العيش الذي يعيشه أهل أهل البلاد ولله الحمد ويفتقده من يفتقده وبخاصة بعض دول الجوار رفع الله عنهم كربهم رفع الله عنهم كربهم وجمع كلمتهم وحفظهم ولم شملهم وحفظ بلادهم هذه الدولة ولله الحمد هذه الدولة ولله الحمد غنية وقوية وهي تسعى لترشيد الإنفاق وكفاءته، وليس له أو تقليصه فالتنمية مستمرة والمشاريع قائمة مع إصلاحات اقتصادية ومالية واستشراق للمستقبل وترسيخ للدولة الرقابي أيها الإخوة في الله ليس ضامنا ليس ضام للأمن ليس ضامنا للأمن بإذن الله إلا, إلا العلاقات الوثيقة بين الدولة والأمة المبنية على السمع والطاعة والنصح والرضا والشكر والإعتراف بنعم الله وارفة والحذر من البطر والإسراف والتباهي. نعم، إن حفظ الدين وعز الأمة وشد اللحمة يستحق كل ثمن والريال يحفظه ويمنيه ويُنمي الرجال. بل إن حفظ الدين وعز الأمة لا يستكثر عليه الفداء بالأنفس والدماء، فكيف بالدراهم والدنانير؟ مبعد حفظكم الله فاحذروا أن يكون الثمن المدفوع هو ضياع الدين وسلامه الوطن وأمنه ووحدته وتبديد ثرواته واستذكروا الحكمة البالغه رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه لا تدعوا فرصه للحاقدين والمغرضين والموتورين والمتربصين والكائدين من الذين يتصيدون الاخطاء ويتناسون الإنجازات لينالوا من هذه الوحدة المباركة والاستقرار والعيش الرغيد وأكثر من رسائل الشكر وتغريدات الرضا وتذكروا النعم والثقة والولاء والوحدة وتصدقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ويرجع المتصدقين وعلموا أن الحفاظ على الدولة لا يتعارض مع المطالبة بالأفضل والتطلع إلى الأحسن ولكن المصلح الصادق هو الذي لا تحركه مصالحه الشخصية. ولا هو ولا هو بالمتشفي ولا الذي يستهدف ثوابت الدولة وهويتها وعوامل قوتها وثباتها. السعي في الإصلاح ليس بكسل أضلعة وليس, وليس من النقد أن يثير الناقد بلده وكأنه لا خير فيه. ومن حرم العدل حرم التقوى. كثيرون يدعون حب بلادهم وهم يفعلون ما يهدمونه وهم يفعلون ما يهدمه. وآخرون تحترق قلوبهم من أجله من غير أن يسمع لهم جلبة أو ضجيج والعاقل لا يهدم بيته لأنه قد غاضب من أخيه اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم إن نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع شهواتك أهود بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بيواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفيت من الناس تهؤ إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم شكورون نفعني الله وياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقول واقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله مذيب الطائعين عجزل الثواب ومجيب الداعين وهو أكرم من أجاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص غير مرتاب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أرسله بالهدى والحق وأنزل عليه خير كتاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وأكرم أصحاب والتابعين ونتبعهم بإحسان ما أغطش لئن وعضع شهاب وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الحساب. أما بعد، أيها المسلمون، بلاد الحرمين الشريفين هي قلب العالم الإسلامي، وما يصدر منها تتردد أصداؤه في أرجاء العالم في الدين والاقتصاد والسياسة. بلد أنعم الله على أهله بالأمن والاستقرار وأكرمه بتطبيق شرع الله، فعلى الجميع الحرص. على الاستمساك بهذه المكتسبات، فيكون فيكونون يدا واحدة ضد كل من يريد تقويض هذا بنين أو زعزعة هذا الكيان. دولة مباركة حازمة وراءها شعب عظيم لا يستفزه مروج الشبهات ولا مفتعل المشكلات. شعب كريم حذر ويقظ، يقظ من الارجاف والمرجفين، وما يصدر من كلمات أو كتابات وهذه المواقف. واليقضه ولله الحمد أشد على الأعداء من أصوات البدافع ودواء القنابل. وفي كلمة لقائد هذه البلاد الملك الشهم أبي الحزم و العزم يقول في إحدى محاضراته حفظه الله إن شرعية هذه الدولة هو منهجها، وفي تاريخها الطويل الذي يبدأ ببيعة شرعية للالتزام بالدين الصحيح منهجا وسلوكا في الحكم والبناء السياسي والاجتماعي. وليس في حادثات الفكر المستورد أو الفوضى أو التخبط الفكري الذي لا نهاية لجدره ولا فائدة مما بعده. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. ألا فتقول الله رحمك الله، واتوبوا يا ربكم، وأسلموا له، والجوا إليه، وأحسنوا الظن به، وصدقوا في التوكل عليه، والرضا عنه، وسلوه دوام هذه النعم. واحذروا عقوبة وسخط وكفران نعمه هذا وصل وسلموا على رحمة المهدا والنعمة المصداه نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزله فقال وهو صادق في قوله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسبيما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أممات مؤمنين وعلى أصحابه وعلى أزواجه أممات مؤمنين ورضي اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة يجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك وكرامك يا كرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الطغاة والملاحدة وسائر اعداء المله والدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاه امرنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك متبعين رضاك رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك واعزه بطاعتك واعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين واجمع به كلمة المسلمين الحق والهدى. اللهم وفقه ونايبيه واخوانه ومعوانه لما تحب وترضى واخذ بناصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولا تؤاهم المسلمين للعمل يعملون بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى وسنتك يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احق دمائهم واجمع على الحقني والهداة وسنة كلمتهم وولي عليهم خيارهم وقفي مشرارهم مفسد الأمن والعدل والرخاء في ديارهم واعذهم من الشرور من الشرور ما ظهر منها مواطن اللهم من أرادنا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا وقومتنا وأمننا بولا تأمرنا بعلماءنا بعهد الفضلي والصلاحي وإحساب منا ورجال أمنا ووحدتنا واجتم ورجال أمنا وقواتنا ووحدتنا وإجماع كلمتنا بسوء اللهم فأشل من نفسه اللهم فأشل من نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدمير عليه يا قوي يا عزيز اللهم يا ناصر المستضعفين اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين أنج أنصر وأنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي في قطس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتصر لهم وتول أمرهم وكشف كربهم ورفع ضرهم وعجل فرجهم واهلف بين قلوبهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم أمدهم بمددك وأيدهم بجندك وانصرهم بنصرك. اللهم إن نسألك لهم نصر مؤزرًا وفرجًا ورحمة وثباتًا اللهم سدد رعيهم وصويب رميهم وقوي عزائمهم اللهم عليك بالطواه اللهم عليك بالطواه الظالمين ومن شايعهم ومن نعانهم اللهم فرق جمعهم وشد شملهم ومزقهم كل مزق اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا عجزنك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قل المجرمين اللهم إنا ندرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم اللهم وفقنَا للتوبة والإنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة اللهم تقبل طاعتنا ودعانا وعصر أعمالنا وكفعنا سيئاتنا وتوب علينا موفلنا ورحمنا يا رحمان الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وين لم تقبلنا وترحمنا لنكونن من الخاسين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتينبى القرباء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعلمكم أن ذكرون الله ذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.